126. كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 127. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 119. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 110. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 111. 119. ثم أبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 110. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 أو لا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرح لكم ربكم من رحمت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 ذالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَشَأْ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَهْدِهِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ونملئت منهم رغبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِرٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ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 124. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 125. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 126. وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن نواد الله حقا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 قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسون كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي ربي لا من هذا رشده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 وفي حكمه احد واتنما اوحي اليك من كتاب ربك كلام مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 ويستغيثوا يبعثوا بماء كالمهر يشوي الوجوم الشَّرَابُ الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا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 وَناب وَحَفَفْن مُماَا بَِفْْنِ وَجَعلناَا بَينهُ مَا زَوواف كِلتَجََّتَيْن آتَُكُ هَا لَمْ تَظلِم مِنْه شَيْئَا وَفَجناَا خلِلَلَهُ 119. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 110. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن 124. ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا 125. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفا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 يكَوِيصُنا عليها ويُنصِلُ عليها خُصباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستقي عليه طلباً وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقَ فِيهَا وَيَخَاوِيَةٌ عَلَى أَرْشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم أشرك بربي أحدا.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 ِ بِلَهُم مثَلخَياةِ الدُّنْياكَمَا إِ أَزَلناهُ مِنَ السَّم فَخْتَلَطابِِ نَب الأرضِ فَصبح شمَا فَخْتَ طَابِِ نَب الأرضِ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 وَنَا يَظْلِم رَبُّكَ أَخَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ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 ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 118. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا 119.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 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِي هُوَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَقُولَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ نَزَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَتَّ الذَّعَائَ عَلَى آثَارِهِمَا قصصا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 قَالَ أَلَمْ أَقْتُلْ تَنَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي أَذِ بَلَوْتَ مِلْدٌ نِي عُذْرَا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَمْلَقَرِيَةَ اسْتطَعَ مَأْهَلًا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا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 وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك فاراد ربك ان ابنغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلتم وان امري ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرض وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حتى إذا بل ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القونين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وَلَ أَمَّا مَوظَلَمَ فَسَوفًَا وَذِّبُ ثُمَّ يُرَدّ إِلََا رَبِّهِ فَيوَذِّبُ وَذَابًَا نُكْرَ وَأََّا مَنْ آممَنَ وَامِلَ صَالِحَ فَلَمُ جَزَاء أَلِ الْحُصْنَا وَسَنَقُون لَ مِنْ أَمرِنَا يُّرَاء 129. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلغ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِجْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي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 وَرَبَّنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَطَاءَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِنَّا ذَكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَمَّا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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِيلاً قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تنفر فَإِنْ دَكَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِاثْنِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فَأَمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَيُؤْمِنُ بِهِ فَلْيَغْنَمْ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ